All <laughs> بَلْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ضِقُّ مَنفَعَةٌ اذا كتلا هذا إلا شحر مبين وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُم مِّنْ شَارِعٍ إِنْ أَفْتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا Hvala što pratite